اول و لای نسخه قابل ذلك نوت عَلَيْكَ عليك کفالتی که در of <laughs> یا او مانیون با یا یا اولید فاید in <laughs> Bye, guys. Bye. يوم إذن يتذيه يوم إذن Yo, Yo. Yo. پیいいت طبعوم humble دائیه يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا ولا يحيطون به در uh, of okay. uh... وعنت الوجون الحين القيوم وقد خاب من من وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَا وَقُرآنَ الْعَرَبِيَّةُ وَصَرَّفْنَا بِهِ مِنَ ربنا في الجنة من العيد لعلهم يتقون او يحبث لهم بالذكرى فتع aquí Ah, ah. hm <laughs> hm That's how و So Well Well done. Well done. گنگ دو mhm <laughs> <laughs> <So> what what's that enlightening a فوتوت إليه الشيطان فوتوت فوت إليه الشيطان اِمَّا يَأْتِ أَنَّ من أعرض عن ذكري فإن له بعيشة وحظة فل فَإِنَّ إِلَّا فِي أَنَّكُمْ مِنِّي هُدًى فَمَن يَسْتَبْغِ ومن أعرض عن ذكرى فإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك قال كذلك قال كذلك, كذلك أبتك آياتنا فنجيتها وكذلك اليوم واقعه لا نقض لهم من القول أشون في مزاجهم إن في ذلك لا. ولا ولا كلمه سبقت من ربك لكان لذا من واجل مسمى <تصفيق> امیدیو What is what what is... بالصلاة واتبر عليها لا نسألك نحن نرزقك والعاقبة للدقوة وأمر أهلك بالصلاة واتبر عليها <تصفيق> نحن نرسل With the with for the peace of Thank yeah. you. wa taoulu da la la wat cho to One yeah. minute. Yeah. Yeah. Yeah. لا تُكْرِمُونَ الْيَتِيمَ وَلَا تَحَاضُّونَ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ وَتَأْكُلُونَ <صفيق> <صفيق> وتحفون المال حفبا جمّا <تصفيق> كلا إذا جثلت خلق الارض ده و رب قوم احد ولا يستنقص قوم احد يا ايتها الامم تفهم ان ما راضية مرضية فادق لي عبادي وادق لي صدق الله العظيم الفاتحة ولا تحمل علينا اصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة أنا به وعط عنا وعفر لنا وارخلنا انت مولانا فانصف على القوم الكامل اللهم الله صلى الله صلاة على اسعد محلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عجب مع نوماتك ومجاد كلماتك كلما ذكرك ربك رب العزة عما يصحون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين